شعب الجبارين محدش الاخ حتى الان رغب كل خسائرنا المشارية والاقتصادية والمادية كل الاهنات كل المذابح كل الازلال كل الغارات كل القهر وكل المدافع وكل الصواريخ محدش الاخ ولكن صامد. صابر في رباط إلى يوم الدين شعبي وإيماني عميق بأمة العربية والإسلامية وإيماني عميق بكل الأحرار والشرفات العالم إحنا مع مجرى التاريخ وسننتصر طال الزمن أنقصر من بعد بعد حصار بيروت اللي كانت أطول الحروب العربية الإسرائيلية 88 يوم واللي مستمرة حتى الآن في الجنوب اللبناني بقى لها 7 سنين انتهت الحروب الخاطفة وأنا ما بعملش سلام مع أصدقائي أنا بعمل السلام مع أعدائي ما حدش بعمل سلام مع أصدقائي أنا حروح أعمل سلام مع أعدائي مع الإسرائيليين وأنا بقول للإسرائيليين هأنتم تريدون حربا أم سلاما نحن نريد إحنا قدمنا مخطط سلام هل فيكم ديغول احنا نطرح امورنا كلها بديمقراطية يعني نعتز بها وهي اصعب انواع الديمقراطيات في العالم ديمقراطيه غابه البنادق ونحن فخورين بها احنا لدينا اعلى نسبة تعليم في المنطقه احنا لدينا اغنى شيء هو الإنسان. أنا باحترم نفسي ولن يمكن أن أدفع أن أن شعبي. بسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني. قيام قيام دولة فلسطين. القدس الشريف احنا لما بنقول احنا قمنا بصورة صورة تحرير مطاومة ضد الاحتلال ولكن في صورة قمناها اعظم من هذه الصورة الصورة المطاومة وهي الصورة التعليمية اللي من خلالها حصلنا على اعلى نسبة تعليم في المنطقة العربية انا الفلسطين بتعبوني لانهم مثقفين. ولكن في الوقت اللي بتعبوني فيه التنفيذ عندهم مثالي أنا لا أحتاج أنه أنا أصرف وقت أصرح كيف التنفيذ هم من يبتكروا وسائل التنفيذ زي, زي, زي الانتفاضة كل يوم الانتفاضة تبتكرت وسائل التنفيذ شعب الجبارين هو الحفظ منه ظهر من ظهراته وجبل من أشباله نرفع علم فلسطين فوق اسوار القدس ومعازن القدس فوق القدس شهداء بالملايين القدس القدس يا رب اللهم يا رب الكون أتمني أن أكون شهيدا من شهداء القدس.